إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيهم مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحث ولكن أكثركم للحث كارهون أم أبرضوا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 119. وليه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 110. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون 111. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون